لآل لا القرآن ل ل ا ه م إنا ن و ك نعاء من ي ر ج و ك ويفشاك إليك ونبتين ج ه ا م من ل م يخطر ب ب ا ل ه س ي ل ل ع أطاعك و م ن ا ل ا ن م ا ن م ي ه 「今夜は」<音楽> o、oh. u Thank、yeah. y